Book 2 Pesedjet e 4 Arba'atun wa khamsun Arba'at wa khamsun Bëj pazar Attesawuk Attesawuk Do të blejt një dhurat Uridu an ështëria أريد أن اشتري هدية ولكن ليس شيئا غاليا ولكن ما من شيء مبالغ في سعره ربما حقيبه يد ربما حقيبه يد أي لون ترغب؟ أي لون ترغب؟ تزين كافه ابو دارت. أسود أبيض أم بني؟ أسود أبيض أم بني؟ تماده ابو طوقل. حقيبه كبيره أم صغيره؟ حقيبه كبيره أم صغيره؟ هل تسمح لي برؤيتها هل تسمح لي برؤيتها عوض لكور هي مصنوعه من جلد طبيعي اه هي مصنوعه من جلد طبيعي عفواش سينثيتيكه ام انها مصنوعه من جلد صناعي ام انها مصنوعه من جلد صناعي لو كون طبعا من الجلد الطبيعي طبعا من الجلد الطبيعي كيو هش ني تشيلسي جوخا امير انها ذات جوده عاليه انها ذات جوده عاليه الشنطه است ميت فيرتيت فعلا الحقيبه اليدويه قيمه قيمه للغاية فعلا ما تعجبني إنها تعجبني. هو مار. هل يمكنني استبدالها إذا اردت ذلك؟ قد يمكنني استبدالها. سيغوريش. بالتاكيد. تأكيد. فورا باكتويم سي دورات. هل نلفها كهدية؟ هل نلفها كهدية؟ أتي إجت أعكا. أين أدفع الحساب؟ الخزينة في تلك الجهة.